يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيهما على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة واكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤل عن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 ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتونا فواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ما بثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآلاء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 من أذن له الرحمن وقال صلابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه معابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ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 رب العالمین إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم نحافظين كراء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 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنهم أو يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب عالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين.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 نظرة نعيم يسقون من الرحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين من يضحكون وإذا مر بهم يتغمزون وإذا قلبو إلى أهلهم قلبو فكين وإذا رأوهم قالوا إنها أولئك الظالمون وما أرسلوا عليه هم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل سوِّب الكفار ما كانوا يفعلون؟ <تصفيق> إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.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 كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون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 هل أتاك حديث الجنود في عون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيبه والله من ورائهم محيط. مل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.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 له لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ويكيدوا كيدا فماه للكافرين أمهلهم ريدا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 وذكر اسم ربه فصلنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع وأكواب موزعة ونمارق مصفوفة وزرع بيوم بسوسح أفلا يننظررون إلى الااب كيف خيقات وإن السماء كيف فع وإن الجبال كيف نصبات وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم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 عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف قباحا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَدَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا إن إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا لا يصلها يَصْلَاهَا إِلَّا الذي كَلَّا بَلْ بَوَأَ تَوْلًى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَلُ الَّذِي يَأْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْخَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فارغب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 ينتهي لنصفا ناصية نصية كاذبة خاطئة فاليدعو ناديا سندع الزبانية تكلار لا تفعه واسجد وقتريب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 وَيِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ خَلَالَ يَوْمٍ مَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ ممدده ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآملهم من خوف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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُّ ولا, أنا عابد ما عبدتم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُّ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينَ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبِّه بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطل في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد